كل شي يلمع لا تظن اسمه ذهب دوّر بمن ذهب اهل العبا وانت تلقى من الذهب كل شي تري يطلع لي براس يهتف مرحبا والله مرحبا كرمحاتم كرمحاتم قطر بمحور الكرم ماي صالح ضفر الامام المجتبى خاتم طبع مثل طبع البشر والحسين والحسن ربع لجو دم الدبا لبس هتاج والشرف والكرم اول فريضا مذهلا بي تريد الدليل خلي حكي الطب وخذ عن تجربه والله تجربه قبل قبل لا باب تدقها بحاجتك بحا جتك اقدم وبعدها حواء